وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون